سُقْضَ جَاءَتْكُمْ نُعْذْرَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خير مِمَّا يجمعون قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه حراحا حلا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترؤ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين